سفتين وهديناه الندين فلقد تحمل العقبة وما ذرك من العقبة فك رقبة أو إقطاع في يوم ذي مسغبة ذا مقربه أو مسكنا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة ولا اليمينه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشتمه عليهم نار مؤصدة.